الحديث كما هو معلوم عند أهل العلم يأخذونه على مراحل قبل أن ندخل في هذه المراحل لدينا بعض المقدمات السريعة التي يحتاجها طالب العلم وبالذات طالب الحديث ما المراد بالحديث ما المراد بالحديث وما المراد بالسنة النبوية هل بينهما ترادف هل بينهما تطابق أو لا وهل السنة لا تطلق إلا على ما ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أهمية تعلم السنة النبوية ثم بعد ذلك ماذا قابل أئمة الإسلام هذا العلم هل ألفوا فيه هل تعاملوا معه أو لا ثم ندخل للمقرر الذي هو الأربعون النووية ما هي الأربعون النووية من مؤلفها هل شرحها أحد تحتوي على ماذا هذا النصف الأول من درس اليوم والنصف الثاني سندخل إن شاء الله في الحديث الأول حديث إنما الأعمال بالنيات وعند بداية الحديث نتحدث عن الطريقة التي سنتعامل بها مع كل حديث بإذن الله تعالى الحديث أو السنة عند المحدثين الحديث أو السنة عند المحدثين هي ما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلوقية ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلوقية ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم خرج معنا في الحديث أو في السنة عند المحدثين ما نسب إلى غيره ما نسب إلى غيره وإلى غيره يدخل في عامة الخبر إذا كان المنسوب إلى الصحابة أو إلى التابعين إذا كان الخبر منسوب إلى الصحابة أو إلى التابعين يدخل عند جمهور المحدثين في عموم الخبر أو الأثر ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول وهذا أكثر الأحاديث أكثر السنة هي منسوبة إلى هي من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم والأقوال الكثيرة منها إنما الأعمال بالنيات من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهرد آلاف مؤلفة من الأحاديث التي تسمى الأحاديث إيش القولية الأحاديث القولية يعني تلفظ بها النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل الفعل هو أفعال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما نقل الصحابة في وضوئه عليه الصلاة والسلام في صلاته في صيامه في حجه في تعامله مع الآخرين في بيعه وشراءه عندما يقول الراوي أو الصحابي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكان كذا هذه هي الأفعال أو تقرير يعني أن يقر النبي صلى الله عليه وسلم فعلا سواء نقره بقوله أو لم يقره بقوله وإنما أقر هذا الفعل ولا حديث الفعلية والتقريرية أقل من الاحاديث القولية أو نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من صفات خلوقية كان كريما كان جواذا كان متواضعا عليه الصلاة والسلام أو خلقية كان طويلا كان أبيض مشروبا بحمرة كان إذا مشى كأنه منحدر من صبب وكأنه بقائل يقول ما لنا الخلقية الخلقية لكن قد يقتبس منها سنة فعلية مثل كان إذا مشى ينحدر من صبب أخذنا صفة المشي للرجل المعتبر يعني أنحدر من صبب ما هو رجل هزيل وهو يمشي لا يمشي منحدر من صبب لا يلتفت لا يمين ولا يسار إذا أخذنا من الصفات الخلقية أيضا بعض السنن التي نستفيدها من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهنا يعني أحصل الله إليك فضلت الشيخ تبادر استثمت السؤال عن من يطبق أمثل هذه السنة الفعلية أو الخلقية بنية مشابهة النبي عليه الصلاة والسلام في هيئته في أكله في مشيه في لباسه هذا إذا لم يكن له معارض فهو سنة وهذا هو المطلوب في الاقتداء وسيأتينا حديث خاص بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم هذه السنة عند المحدثين السنة لفظ السنة ولفظ الحديث مترادفان يعني يقول السنة يساوي الحديث عند المحدثين لكن السنة قد ترد عند الفقهاء، قد ترد عند أهل أصول الفقه قد ترد عند علماء العقيدة فكل يستعملها بحسب الاصطلاح الذي يتعامل معه فمثلا السنة عند الفقهاء لا ينظرون إليها لأنها أثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ينظرون إليها باعتبار أنها حكم تكليفي حكم تكليفي الأحكام التكليفية إما واجب إما إيش سنة الذي هو المستحب أو مباح أو مكروه أو إيش محرم إذا السنة عند الفقهاء هي من منطلق أن حكم تكليفي ليس لأن أثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا لأنها تأخذ حكما تكليفيا عند علماء الأصول قريب من المحدثين يأخذونها باعتبار أنها مصدر تشريع من مصادر التشريع الإسلامي فلما نقول المصدر الأساس هو الكتاب والسنة ولذلك لا يدخلون معها الصفات إنما يقولون ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير مما يصلح أن يكون دليلا شرعيا مما يصلح أن يكون دليلا شرعيا, شرعيا لأنهم نظروا إلى أن السنة مصدر من مصادر التشريع علماء العقيدة إذا قالوا هذا العمل سنة ماذا يقصدون؟ يقصدون أن هذا العمل دل عليه الدليل دل عليه الدليل من القرآن السنة فأخذوا علماء العقيدة باعتبار أن السنة يقابلها ماذا؟ البدعة البدعة أحسنتم يقابلها البدعة فليست السنة مجرد ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم بل السنة أيضا ما دل عليه الدليل من قرآن أو من سنة أو قاعدة شرعية أو نحو ذلك فعلماء العقيدة يعتبرون السنة مقابل بدعة مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد حتى قال إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة فهنا البدعة مقابل ما قاله في أول حديث السنة نحن نتحدث هنا بأي اعتبار لعن نسمع الإجابة من بعض الطلاب في نعم بأي اعتبار ممكن نسمع إجابتنا من هذه الجهة نعم فضل باعتبار عن طريق اللاقت لو سمحتم عند نعم باعتبار أنها منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني نأخذها باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول أو فعل هذا الفعل فنستنبط منه ما يدل عليه هذا القول وما يدل عليه هذا الفعل السنة النبوية لا شك أنها ذات أهمية كبرى في حياة الناس يكفي أن نشير إلى بعض النقاط في هذا الباب ومن أهم النقاط أن السنة النبوية هي التفسير العملي للقرآن هي التفسير العملي للقرآن السنة هي التطبيق الواقعي على الأرض هي التطبيق الواقعي على الأرض لكتاب الله سبحانه وتعالى فالقرآن هل نجد في القرآن عدد الصلاوات؟ هل نجد عدد الركعات؟ هل نجد أنصبة الزكاة؟ هل نجد تفصيل أحكام الصيام هل نجد تفصيل أحكام الحج والعمرة وقس على ذلك سائر التشريع فالسنة إذن جاءت مفسرة ومبينة ومفصلة لما جاء في كتاب الله عز وجل هذا الأمر الأول لأهمية السنة الأمر الثاني أنه لا يمكن فهم القرآن الكريم إلا بالسنة النبوية ولا فلا يمكن أن نفهم كثير من أحكام القرآن أو من تشريعات الله سبحانه وتعالى في كتابه عز وجل إلا من خلال السنة النبوية. أيضا أن دراسة السنة النبوية هي من العبادة والطاعة لله عز وجل وفي كثير من الآيات قرن الله سبحانه وتعالى طاعته طاعة رسوله بطاعته جل وعلا فالسنة والقرآن صنوان فالسنة والقرآن صنوان لا يمكن أن نكتفي أن كما بعض الفرق يقول نكتفي بالقرآن وندع السنة فالسنة كانت لمرحلة معينة من الزمن فطبقت وانتهت فنكتفي بالقرآن هذا كلام غير سليم فلا يمكن أن يعمل بالقرآن ولا يعمل بالسنة والسنة لا يمكن فهمها إلا بالقرآن ولا يمكن فهم القرآن إلا بالسنة ومن ثم أصبحت العمل بالسنة وتعلم السنة وتعليمها أصبح طاعة لله عز وجل لأن الله قرن بين طاعة رسوله وبين طاعته جل وعلا في آيات كثيرة ومن يطيع الرسول فقد أطاع الله أحسن ليكم فضيلة الشيخ لعلي أنتهز هذه الفرصة أيها الأحبة لمن كان عنده منكم بعض الأسئلة أو الاستفسارات ليطرحها على فضيلة الشيخ فالح أيضا أيها المشاهدون الكرام نحن وإياكم متواصلون في قاعة المحاضرات في موقع الأكاديمية العلمية على والذي سيظهر عنوانه الآن أمامكم على الشاشة برجاء الدخول إلى عمادة القبول والتسجيل لتسجيل الاسم ومن ثم إمكانية التواصل الكتابي مع فضيلة الشيخ فالح أثناء طرحنا لهذه الشروحات فضل فضل الشيخ نختم بأهمية السنة أن هناك أحكام كثيرة لم تبين في القرآن وهذه الأحكام بينها النبي صلى الله عليه وسلم وايضا لأهمية السنة أن قد يقول قائل إن الكلام في القرآن وما أنزله الله جل وعلا في القرآن أو ما تحدث حتى به الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى كلام نظري لكن حياة النبي صلى الله عليه وسلم هي التطبيق الواقعي في الحياة هي التطبيق الواقعي في الحياة قد لما نتحدث من الناحية النظرية يعني نرنو للأشياء المثالية دائما وأبدا لكن قد يستطيع الإنسان أن يطبق هذا أو لا يطبق لذلك دراسة حياة النبي صلى الله عليه وسلم أفعاله أقواله تقريراته عليه الصلاة والسلام دراسة واقعية في واقع الحياة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بشر والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش مع الناس النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل ويشرب النبي صلى الله عليه وسلم كان يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم عاش حياة الناس فطبقها في الواقع الأرضي لذلك السنة هي التطبيق العملي الواقعي على ظهر الأرض لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لذلك جاء الحث الكبير في القرآن وفي السنة على تعلم السنة من ذلك قوله قول الرسول صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع وهذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لمن تعلم هذه السنة بأن يكون صاحب نظارة وصاحب نور في الدنيا وفي الآخرة نستغفر كل فضيحة الشيخ نعم مع أحد الأخوان لديه السؤال نعم ما أدري الشيخ أحسن الله إليك هل كل فعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم يكون سنة ويقتدى به في ذلك هذه قضية كبيرة عند المحدثين وعند علماء الأصول لكن الذي يمكن أن يقال في هذا المقام أنه الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكون سنة إلا ما دل الدليل على أنه من العادة البشرية من العادة البشرية أو لا يترتب عليه حكم أو لا يترتب عليه حكم أو كان معارضا بدليل قولي ولذلك يقول علماء الوصول الدليل القولي أبلغ من التطبيق الفعلي العملي للنبي صلى الله عليه وسلم فلذلك ليس كل فعل دل يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم أصبح سنة هذا هو الأصل فإذا كان هنا قرينة ترفعه أو قرينة تجعله ليس سنة يعمل وإنما هو من العادة البشرية طيب ثمت السؤال هنا أيها الأحبة إذن نخلص إلى ضرورة تعلم السنة لنندرج تحت تبعية النبي صلى الله عليه وسلم وتنالنا دعوته عليه الصلاة والسلام بالنور والوضاء يوم القيامة وحتى ننال محبة الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله إيش فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم نسأل الله أن نكون من أهل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المطبقين لها أحسن بارك الله فيكم فضيلة في الشيخ فالح أيها الحب المشاهدين الكرام متواصلون معكم على موقع الأكاديمية العلمية على الشبكة العنكبوتية ونعتذر في الواقع عن اللبس الذي وقع في حلقتي الأمس من هذه الأكاديمية حيث لم يتسنى عرض الإجابات نعيدكم أننا سنعوض كل مشترك معنا هذه الحلقة مرتين مرة بطرح سؤاله على فضيلة الشيخ ومرة بسماعه للإجابة من فضيلة شيخنا تفضل مشكورا في بداية أحاديث النووية هذه السنة اعتنى بها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مدار منذ وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده عليه الصلاة والسلام ثم من بعدهم من الآئمة وأصبح علم كبير اسمه علم تاريخ السنة المهم أن السنة دونت في الكتب وأصبح هناك ثروة عظيمة وكبيرة جدا حتى يومنا هذا ولا زال المهتمون بالسنة النبوية يعني على تواصل مع هذه التآليف دونت الكتب بأنواع وأنماط وأقسام مختلفة حتى أصبح من الكتب ما هو أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل وهو كتاب الإمام البخاري وقريب منه أو مثله كتاب الإمام مسلم فأصبح صحيح البخاري وصحيح مسلم هما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل وقد تلقت الأمة هذين الكتابين بالقبول فكل ما فيه ما فهو إيش صحيح بعد ذلك جاءت مجموعة كبيرة من الكتب أخذت مسميات مثل السنن المعاجم المسانيد المصنفات فيها الصحيح وهو كثير وفيها ما دون الصحيح وهو المصطلح عليه بالحسن وفيه ما هو ضعيف يحتاج إلى ما يرقيه وفيها ما هو مطروح ومردود وهو الموضوع وهو الموضوع فضيلة الشيخ فارح حصل عليك قبل أن تستسلون في كتب السنة ثمة سؤال من المشاهد أحمد من ليبيا يسأل عن كيف نرد على من ينكر حجية السنة بالقرآن الكريم هذا موضوع طويل لعلنا يعني يكفي يحتاج إلى حلقة كبيرة أو خاصة نعم لكن يكفي أن ينكر الذي ينكر حجية السنة أن يقرأ يعني كتاب الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ومن يطع الرسول فقد أطاع الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا الله وأطيعوا الرسول آيات كثيرة يعني أكثر من أن تحصر في الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم الذين يخالفون أمر من النبي صلى الله عليه وسلم فالذي ينكر حجية النبي صلى الله عليه وسلم إنكارا كليا أو حتى إنكارا جزئيا عليه خطر عظيم في دينه لا يمكن أن يستقيم هذا الدين إلا بأن يمشي القرآن مع السنة والسنة مع القرآن فهما صنوان لا ينفكان عن بعض لعلنا نتطلق إلى موضوع المتواتر والأحاد في هذه في, في المصطلح الحجم. سيتطرق إليها الشيخ سعد إن شاء الله المشاهدة هناء من الكويت تسأل عن توضيح معنى التقريرية في السنة النبوية بشكل أكثر قلنا التقرير الفعل الذي يقره النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتلفظ به وإنما أقر الفعل مثال على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع في طعامه ضب فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل منه ولكن لم ينهى عنه فكان ضمن الذين حضروا الوليمة خالد بن الوليد رضي الله عنه فقال أحرام هو يا رسول الله قال لا ولكن نفسي تعافه الإنسان قد يشتهي طعاما وقد لا يشتهي طعاما آخر نفسي تعافه لم يكن بأرض قومي ما نفسي تعافه لأنه خبيث لكن لم يكن بأرض قومي أنا ما تعودت عليه فخالد يقول فأخذته فاجتربته فأكلته هنا أقر النبي صلى الله عليه وسلم فعله خالد بن الوليد خالد ابن الوليد رضي الله عنه طيب نمشي مع درسنا وهذه الشيخ أيضا يعمل بها فيما يتعلق بالعبادات تتحول من سنة تقرارية إلى شيء مؤكد إذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم انتهى يعني حكم شرعي بلا شك من ضمن المؤلفات المؤلفات في صنف معين إما المؤلفات في الأحكام مؤلفات في الترغيب والترهيب مؤلفات في موضوع خاص فمن ضمن هذه المؤلفات مصطلح عليه أهل العلم بتأليف الأربعينيات تأليف الأربعينيات هذه الأربعينيات يعني بعض أهل العلم يستشد بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ على أمة أربعين حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء هذا الحديث ضعيف باتفاق الأئمة لكن استأنس كثير من أهل العلم به فصاروا يؤلفون الأربعين الإمام النووي يقول لا أنا ما أنلفت هذه الأربعين بناء على هذا الحديث وإنما بناء على الحديث السابق الذي ذكرناه وهو قوله عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمع فرب مبلغ أوعى من سامن فإذن من ضمن المؤلفات ما يسمى بالأربعين الأربعون هذه قد يؤلفها في موضوع خاص في الزهد قد تؤلف في كليات الإسلام قد تؤلف في موضوع الجهاد مثلا في موضوع القرآن وهكذا الإمام النووي يقول نظرت في هذه التآليف فوجدت أن من أعظمها أن أؤلف في قواعد الدين، في قواعد الدين، الدين يعني المنطلقات الذي ينطلق منها في دين الله عز وجل، ولا شك أن دين الإسلام لا ينطلق من فراغ أو ينطلق من من أهواء رغبات شخصية أو ينطلق بناء على عقول الناس أو تفكير الناس، إنما ينطلق من قواعد كلية تستنبط من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا شك أن هذا علم كبير وعلم أساس فالإمام النووي وفق رحمه الله في جمع هذه الأربعين في هذه الكليات الكبرى كما سنلاحظ في كل حديث من هذه الأحاديث حديث النية حديث التوقيف، العبادات حديث قاعدة الحلال والحرام حديث قاعدة القدر حديث الدين مراتب الدين حديث الإسلام وهكذا سنجدها أو سنجد كل حديث من هذه الحديث يمثل قاعدة كبيرة كلية من هذه الكليات هذه أول هذه الحديث كان بدأها الإمام أبو عمر بن الصلاح رحمه الله فوصل إلى 21 أو 22 حديث نظر فيها الإمام النووي وقد وجد أنها يعني فعلا تمثل كليات في الدين فأخذها ثم زادها إلى 42 حديث فسميت الأربعين النووية والنووية نسبة إليه رحمه الله تعالى فهو الإمام محي الدين أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي الشافعي رحمه الله ولد سنة 631 للهجرة ولد رحمه الله سنة 631 للهجرة الإمام النووي رحمه الله كان والده يشتغل بالبيع والشراء فيأخذه وهو صبي معه في هذا الدكان فكان يتضايق رحمه الله وكان يراجع محفوظاته يراجع القرآن الكريم وهو صغير قبل السابعة فيراجع ما حفظ يخرج من بيته ويوجد كما هو المعتاد صبيان يلعبون فلا يلعب معهم وإذا ألزم بهذا اللعب تضايق, تضايق شديد ولذلك اتجه لحلق العلم فدرس على الكبار كبار زمانه فدرس كتب بعد حفظ القرآن الكريم نرس أمهات كتب السنة وقرأها حتى برع وهو صغير برع في هذا العلم وهو صغير اشتهر رحمه الله بالزهد فكان لا يقيم يومه وليلة إلا بشيء من الخبز يغطه في الماء فقط ويقيم حياته على ذلك يتفرغ تفرغ لطلب العلم لذلك برع في الحديث وشرح صحيح الإمام مسلم والأربعين النووية برع في الفقه وألف روضة الطالبين في الفقه الشافعي وبدأ المجموع وهو من أوسع كتب الفقه لكن لم يتمه رحمه الله برع في الجرح والتعديل ألف كتاب التهذيب الأسماء واللغات وأيضا في الرجال عموما فبرع رحمه الله بالتآليف ومن كتب الحديث المشهورة الكتاب الذي نسمع قراءته في كل مسجد تقريبا وهو كتاب رياض الصالحين أيضا اشتهر رحمه الله مع الزهد والعلم بالعبادة وبالغير على دين الله عز وجل حتى كان اشتهر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر توفي رحمه الله وهو صغير عمره لا يتجاوز 43 وأربعين سنة ثلاث وأربعين توفي عمره 43 ومع ذلك أخذ لقب الإمامة فيقال الإمام النووي يقال الإمام النووي وهذا نتيجة لما ملأ شبابه في القراءة والبحث والاطلاع والاستماع والتلقي عن أهل العلم هذا هو الإمام النووي وهذا وهذه هي الأربعون النووية هذه الأربعون النووية كما أشرت قبل قليل إلى أنها تمثل أن كل حديث يمثل كلية من كليات الدين أو قاعدة كبيرة من قواعد الدين كما سنعلم في كل حديث هذه الأربعين نالت اهتمام أهل العلم من بعد الإمام النووي رحمه الله حتى شرحها عدد من أهل العلم من أوسع الشروحات لهذه الأربعين شرح الإمام بن رجب رحمه الله بن رجب الحنبلي في الكتاب المشهور جامع العلوم والحكم وشرحها كذلك ابن دقيق العيد وهو من أئمة الشافعية الكبار في شرح موجز والإمام النووي نفسه علق عليها بعض التعليقات الخفيفة ولا زالت تشرح إلى اليوم وذلك لما تحتوي عليه هذه الأحاديث الأربعين من كليات الدين المهمة الذي يحتاجها طالب العلم فضلة الشيخ صلى هل هناك مزايا لشرح على آخر؟ لا شك أن هناك شروح مطولة مثل شرح بالراجغ رحمه الله هذا شرح ميزته أو ميزته التطوير فيذكر في الغالب جميع ما يحتوي عليه هذه الأحاديث من ال... يستحضر المسائل المستنبطة من هذه الأحاديث يدلل عليها من القرآن من السنة إذا كانت تحتوي على أحكام يفصلها إذا كانت تحتوي على يعني ترغيب وترهيب يستطرد في ذلك مثل شرح ابن دقيق العيد شرح موجز هذا الشرح موجز يأتي بأهم المعاني التي يحتوي عليها الحديث نعم هل من الأفضل من أراد أن يبدأ في حفظ الحديث أن يبدأ بالأربعين النووية نعم هذا هي النقطة التي سندخل فيها قبلك شرح الحديث الأول أن المنهجية في تعلم الحديث تبدأ بعد الإمام النووي فيما يعني في الغالب مشى عليه أهل العلم أن يبدأ بالأربعين النووية يحفظها طالب الحديث أو طالب العلم و يقرأ شرح لها أو يستمع إلى شرح لها. بعد الأربعين النووية يتجه الطالب إلى عمدة الأحكام الأحكام أو العمدة في الحديث. عمدة الأحكام هذه للإمام من المقدسي عبد الغني المقدسي الحنبلي رحمه الله تحتوي على أكثر من أربعمائة حديث كلها في الأحكام وكلها أحاديث صحيحة. كلها أحاديث صحيحة كما أن الأربعين كلها أحاديث صحيحة وقليل منها ينزل إلى رتبة الحسب فهذه الأحاديث صحيح عليها عمدة الأحكام بعد ذلك يتجه الطالب بعد أن يحفظ العمدة ويقرأ شرح يتجه إلى بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله وبلوغ المرام أكثر من ألف حديث أغلبه صحيح وفيه الحسن وقليل منه الضعيف لكن هذا الضعيف و محل استشهاد عند الفقهاء رحمه الله والرحيمه الله ولذلك يذكره ويبين درجته وما يعذده من النصوص الأخرى ومن ل من قال به من أهل المذاهب بعد هذا التدرج ينطلق الطالب في المطولات ابتداءا بالصحاح ثم السنن وهكذا طيب هل هناك س سؤال آخر يا هناك أمامي فضلت الشيخ سؤال من أبكر من السودان يسأل عن الترتيب في الحفظ هل هناك مثلا يشرط الحفظ بالترتيب يسأل أو هناك طريقة طرعت لترتيب هذه الأحاديث الأربعين أو الاثنين وأربعين على طريقة المسمد لا هو يحفظها كما يعني كما ترتيبها وريدت. نعم كما ودنت فهو الأفضل كذلك في عمدة الأحكام يحفظها كما هي ايضا في ال العمدة. ترتيب المصنف نعم وهكذا ترتيب طيب. المصنف نستمع لهذا السؤال فضل أخي كريم اللا قتل وسمحت الاشترط يا شيخ أحسن الله حفظ في حفظ الحديث حفظ المتن أم حفظ السنق مع المتن بالنسبة للأربعين النووية ليس فيها أسانيد لكن المهم يحفظ المتن والراوي الذي هو الصحابي ومن أخرج هذا الحديث من الآئمة لكن الأربعين ليست فيها أسانيد وذلك تسهيل لطالب العلم أيضا هنا السؤال يا عبد السلام من اليمن يسأل عن هل يوجد الآن إجازات أو روايات بالسند متصلة إلى رواية الإمام النووي لهذه الأحاديث أنا لا أعرف شيء يوجد لكن لا ينبني عليه ناحية عملية بعد طباعة الكتب واستقرارها فلا أرى أن ينشغل الطالب بقضية البحث عن هذه الأسانيد لأنه لا ينبني عليها عمل مطلقا بعد انتشار الطباعة والحمد لله. ممتاز. وخصوصا هذه الأحاديث أحاديث مروية للبخاري ومسلم وغير من العلماء. نعم. ثمة سؤال؟ أسأل الله عليك فير. بس ودي أسأل عن الأحاديث النهوية الأربعين النهوية. هل هناك من ساق من منوي في تلذ الأربعينات هذه؟ ثم هل تلا أحد بعد ذلك وإذا كان ترى ما سترى في انتشار الأحاديث هذه بالتحديد يعني هو الأربعين هذه الأربعون ذاتها كما أشرت إلى أن بدأها الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله لكن لم يكملها فالإمام النووي نظر فيها فوجدها أن تمثل الفكرة التي أرادها فأخذها وأكملها إلى 42 جاء الإمام بن رجب رحمه الله وأكملها إلى خمسين لذلك نجد في جامع العلوم والحكم نجد خمسين حديث, حديث. حديث. غير هذه الأربعين وجدت أربعينيات كثيرة فيها في الزهد لابن الم ال الزهد لعدد من العلماء فيها في الجهاد لابن المبارك وغيرها هنا السؤال فضلت الشيخ من عبد الله بالحاج من الجزائر يسأل عن لماذا أضاف الإمام النووي الحديثين الواحد والأربعين والثاني والأربعين لأن تكمل في فكرته كلية من كليات الدين فأوصلها إلى 42 وبالتالي خرج عن نطاق العدد الـ40 الوارد في الحديث الـ40 من الحديث الحكاية. ضعيف بالضبط. لكن هو أراد أن يبين كليات الدين وسنجد إن شاء الله في كل حديث أمر عظيم أو قاعدة من قواعد الدين بالضبط. نعم لعلنا ندخل في الحديث الأول طيب هل تحب لا استمعي من أحد الأحباء طيب نأخذ هذا الجانب فضل يا خي. الحديث الأول عن أمير المؤبين لا عند القراءة الإنسان يريد أن يقرأ وهو أول قراءة له بالنسبة لا يبدأ بسم الله والحمد لله قال الإمام النووي رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام النووي رحمه الله تعالى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 أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة بن البخاري وأبو الحسين مسلم ابن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحهما الذين هما أصح الكتب بعد أألت الذين هما أصح الكتب المصنفة. أحسنت طريقتنا إن شاء الله في شرح الحديث كالآتي أول ما نتحدث عن تخريج الحديث تخريج إجمالي. النقطة الثانية أن نأتي على ألفاظ الأحاديث التي تحتاج إلى بيان أن نبين ما يحتاج إلى بيان من ألفاظ الأحاديث الناحية الثالثة المسائل والقضايا والفوائد والأحكام والحكم المستنبطة من الحديث وما يحتاج إلى تفصيل من هذه المسائل سنفصله إن شاء الله إذن نكون على ثلاثة مراحل المرحلة الأولى الكلام على تخريج الحديث والكلام على تخريج الحديث تخريج إجمالي النقطة الثانية أو المرحلة الثانية الكلام على ألفاظ الأحاديث أو الكلمات التي تحتاج إلى بيان الثالث المسائل والقضايا والفوائد والأحكام والتوجيهات المستنبطة من هذا الحديث وما يحتاج إلى تفصيل من هذه المسائل نفصل بإذن الله عز وجل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في الوقت آمين والجهد والعمر لكي نأتي على هذه الأربعين بشيء من الوفاء ومع الإيجاز الذي يسمح به الوقت هذا الحديث كما ذكر الإمام النووي بالنسبة لتخريجه رواه الإمام البخاري محمد بن اسماعيل البخاري ورواه الإمام مسلم ورواه الإمام مسلم وما رواه البخاري ومسلم فهو إيش صحيح أجمعة الأمة على قبول كتاب البخاري وكتاب الإمام مسلم والخلاف عند الأئمة ليس في الصحة إنما الخلاف أيهما يقدم في السابق عند أهل الشرق يقدم مسلم. عند أهل الشرق البخاري وعند المغاربة يقدم مسلم ولذلك النظم يقول تخاصم قوم في البخاري ومسلم وقالوا أي ذين تقدم فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم إذن الإمام البخاري يفوق فاق الإمام مسلم من حيث قوة الحديث وصحته قوة الحديث وصحته أما الإمام مسلم فالسبك والترتيب والتنظيم في التأليف فاق الإمام البخاري هل هناك علاج صلى الله لقضية انتشار ما بين المغرب والمشارقة؟ لا لأن الإمام البخاري يعني المشارقة نظروا إلى إلى صحة الحديث علو شرطه نعم. نعم قوة الحديث والمغاربة نظروا إلى التنظيم والترتيب ولذلك اعتنوا في صحيح مسلم وكثير من شراح مسلم هم من المغاربة هم من المغاربة وأيضا شرحه المشارقة على أي حال كلا الكتابين هما صحيحان نعم وجد فيهما بعض الأحاديث الذي كان بالبعض أهل العلم الكبار كلام فيها ولكن الإمام بن حجر رحمه الله فاندى هذا الكلام في مقدمة فتح الباري ولا يعني هذا أننا لا نرجح حديثا على حديث في البخاري ومسلم لا عند الاستنباط نفصل لكن في جملة هذه الأحاديث لا غبار على هذه الأحاديث والأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول فهما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل صح الكتب بعد كتاب الله عز وجل هل يعني أنهما يعني ذكر جميع الصحيح أو هناك حديث صحيح لم يذكراها نعم هناك حديث كثيرة لم يذكرها البخاري ولم يذكرها مسلم لذلك الإمام البخاري والإمام مسلم لم يشترط أن يحصر جميع الأحاديث إنما انتقوا من هذه الأحاديث وضعوا شرط أمامهم ما وافق هذا الشرط سجلوه في كتبهم إذا هذا الحديث رواه البخاري ومسلم ونعود لنقول ما رواه البخاري ومسلم فهو صحيح بتلقي الأمة لهذين الكتابين بالقبول نأتي الفاضل الأحاديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات كان هنا سؤال الحسن الله إليك نعم. يتعلق بالتخريج هل الحديث تسأل أو يسأل أخ فهد من قطر هل الحديث الأول حديث من عمل بنيات مروي من مخرج واحد لدى كل من البخاري ومسلم نعم هو مخرج عمر بن الخطاب عمر رضي الله عنه وهذا الحديث لم يروى عن غير عمر ولذلك يسمونه غريب معنه م. من أصح الأحاديث فلم يروه من الصحابة إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعندهم إن شاء الله في درس المصطلح هنا سيبين الشيخ ما هو الغريب وكيف كان هذا الحديث الغريب. عند الشروع في البداية هنا ثمة سؤال من عبد الرؤوف من ليبيا يسأل عن ما السر في بدء الإمام النووي بحديث الأعمال. هذا سؤ. أنك ستتحدث. س... سيأتي. على ندخل أيش لأن تبقى حوالي ثلث الساعة على ااا المجال لاستقبال أسئلتي المتصلين عبر الهاتف. لعل تكفينا ثلث وإن لم تكفي نرجى ل لدرس ل... القادم لل... إن شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات إنما ذات حصر إنما ذات حصر يعني تحصر شيء بشيء ولذلك الأعمال حصرت هنا لكن سنعلم ما هو المحصور فيها حصرت بالنية لذلك قالوا إنما ذات حصر الأعمال هنا ما المراد بها هل هي جميع الأعمال أو هي خاصة بالأعمال المشروعة التي يتقرب بها إلى الله قولان لأهل العلم قولان لأهل العلم والصحيح أنها عامة لأن النبي س قال الأعمال بالنيات الأعمال فاستغرقت ال هنا جميع الأعمال طيب الأعمال بالنيات الأعمال هنا ما هي الأعمال لما قال بالنيات هل هي صحة الأعمال نقول إنما الأعمال الصحيحة بالنيات أو إنما الأعمال المعتبرة بالنيات أو إنما الأعمال جزاؤها بالنيات من أهل العلم من قال إن إيش نعم ما يترتب عليها ما يترتب عليها إنما الأعمال بالنية ومنهم من قال إنما الأعمال صحة لا تصح إلا بالنيات لكن الصحيح جزاؤها صحة أو فسادا صحة أو فسادا اللي يشمل اعمل الجائزة وغير الجائزة الجائزة وغير الجائزة بالنيات النية هي القصد النية هي قصد. نويت عن أسافر إلى مكة يعني قصدت السفر إلى مكة إذن النية هي القصد قصدت السفر نويت السفر إلى مكة يعني قصدت السفر إلى مكة نويت عن أصوم قصدت الصيام. الصيام وهكذا هذا من حيث اللغة من حيث الاصطلاح الشرعي النية يراد بها احد معنيين يراد بها احد معنيين المعنى الاول تمييز العمل تمييز العمل من غيره مثل الصلاة انا انوي اصلي الظهر أو مصلي العصر إذا ميزت صلاة الظهر عن صلاة العصر بأي شيء بالنية كلاهما أربع ركعات الصفة واحدة الصفة واحدة لكن كيف تميزت هذه الصلاة بالنية إذا النية تميز العمل عن غيره هذا المعنى الأول تميز العمل عن غيره قد تكون الصفة واحدة مثل صلاة الظهر أربع ركعات أو صلاة السنة سنة الفجر سنة الضحى ركعتان فإذا تميز بإيش بالنية هذا المعنى الأول تمييز العمل بعضه عن بعض أو تمييز نقول العبادة بعضها عن بعض المعنى الثاني تمييز المقصود بالعمل تمييز المقصود بالعمل أنا أصلي الآن هؤلاء المصلون صلوا صلاة الظهر أربع ركعات لكن هذا قصده أن هذه الصلاة طعى لله عز وجل وهذا الثاني صلى مجامل لصديقه والله دخلوا المسجد وصلوا مع بعض والثالث طفل جاي يصلي خايف من أبيه إذا من الذي يميز هذه الصلاة أو المقصود من هذه الصلاة هي النية إذا تمييز المقصود بالعمل تمييز المقصود بالعمل هل هو لله؟ أول لله أو لغيره، أول لله ولغيره. هل هو لله أو لله ولغيره؟ طيب المقصود عندنا في الحديث ماذا؟ ها في النية في النية. ممكن تستعمل اللاقط؟ ها مقصود جميع الأعمال. لا المقصود بالنية هنا المعنى الأول ولا المعنى الثاني؟ المعنى الثاني. الثاني المقصود المعنى الثاني. يعني تحرير العمل هل هو لله أو لله أو لغير الله أو مشتركة أو بنية أخرى المقصود في هذا الحديث تمييز المقصود بالعمل فأنا أصلي لمن؟ لله أو لغيره أنفق لمن؟ لله أو لغيره أصوم لله أو لغيره وهكذا في جميع الأعمال قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرئ ما نوى معنى هذه الجملة أن الجزاء بحسب النية إنما لكل إمرئ ما نوى يعني أن جزاء عمل كل إنسان بحسب نيته بحسب نيته هل يثاب هذا على هذه الصلاة أو لا هل يثاب هذا الإنسان على هذه الصلاة أو لا بحسب نيته إنما لكل إمرئ ما نوى هذا إنسان كما سيمثل النبي صلى الله عليه وسلم سافر ما مقصود بهذا السفر تجارة مقصوده عمره مقصوده يعني بر لوالديه سيزورهم مقصود صلة رحم مقصود طلب علم بحسب نيته يطلب العلم لينال شهادة بحسب نيته ليحمل من العلم ما يحمل بحسب نيته فقال إنما لكل امرئ ما نوى كأن النبي صلى الله عليه وسلم هذه من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد يفهم الكلام على غير ظاهرة لذلك دائما النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على ضرب الأمثلة وأحيانا يكون المثال وهذا سيأتي يعني بعيد عن نفس ألفاظ الكلام فيظن السامع أن المقصود هو المثال وهذا يأتي في حديث الناس كثيرا فيظن المستمع أنه قصدها هذا ال يعني قصد هذا المكان لما أقول هذا المكان جنة هل أقصد الجنة وإنما مثل بالجنة لما فيه من من من السعة والراحة يعني الخير الوفير والزراعة والأنس إلى غير ذلك ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا مثل بعمل قائم في وقته فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت تجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله أولا ما هي الهجرة الهجرة لغة ماذا نعم الهجرة لغة هنا الانتقال من بلد الشرك إلى بلد لغة الانتقال الانتقال أو الترك نعم لغة الانتقال أو الترك الترك لكن في الاصطلاح ما هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام أحسنت هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام لكن هذا المعنى احد معاني الهجرة احد معاني الهجرة الهجرة تدرجت في المعنى الاصطلاحي على ثلاث مراحل تدرجت على ثلاث مراحل المرحلة الاولى هي الانتقال من مكة الى المدينة الانتقال من مكة الى المدينة المرحلة الثانية الانتقال من بلد الشرك الى بلد ايش الإسلام الانتقال من بلد الشركة والكفر إلى بلد الإسلام المعنى الثالث المرحلة الثالثة من بلد الخوف إلى بلد الأمان لا هذا داخل في المعنى الثاني آه. عن طريق اللاقط طيب إذن المعنى الثالث هو الانتقال من الذنوب والمعاصي إلى الطاعات يعني مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه إذن الهجرة أخذت ثلاث مراحل في المعنى الاصطلاحي المعنى الأول هو الانتقال من مكة إلى المدينة هل هذا المعنى باقي؟ لا هذا المعنى انتهى بأي شيء بفتح مكة لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح. الفتح انتهت الهجرة من مكة إلى المدينة لأن مكة أصبح الدار من ديار الإسلام في ذلك الوقت فهذا المعنى انتهى لا يوجد لا هجرة بعد الفتح المعنى الثاني الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام هل هو باقي أو منتهي على إطلاقه لا إذن كيف نضبطه؟ ها إذا وجد سببه إذا وجد سببه يعني الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام ما نقول واجبة باقية على إطلاقها لماذا؟ لأنه قد لا يستطيع أن يهاجر أو يقيم شعائر دينه في بلده يقول أنا وجودي في بلدي أستطيع أن يقيم شعائر ولو كان بلده كفر أوكي. أستطيع أكمل شعائر الدين، أستطيع أن أدعو في بلدي، أستطيع أن أمارس جميع متطلبات حياتي، لا خوف على ديني ولا على أولادي. إذن المعاني باقية، فهنا لا تكون واجبة. متى تكون واجبة؟ بشرطين. نعم. إذا كان يخاف على نفسه وخاف على دينه. أي واحد؟ وثاني يستطيع الهجرة. يستطيع. إذا خاف على دينه يعني يخاف ألا يقيم شعائر دينه لا يستطيع يصلي لا يستطيع يصوم لا يستطيع يزكي هذا هو الخوف على الدين ليس كمال الدين وإنما أصول الدين فهذا إذا لا يستطيع إذا أنه يخاف على دينه فلا يقيم شعائر دينه النقطة الثانية أو الشرط الثاني أنه يستطيع الحجرا أما إذا لم يستطع فلا تكليف بما لا يستطاع لا يكلف الله نفسا إن لا الله سبحانه وتعالى لا يحاسب إلا على المقدور. إذا المعنى الثاني الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام قلنا هذا المعنى باقي إذا وجد سببه. المعنى الثالث الهجرة من الذنوب والمعاصي إلى الطاعات هل هو باقي ولا غير باقي؟ واجب ولا غير واجب؟ وواجب أيضا. واجب على بعض الناس ولا على كل الناس؟ على الجميع أن يهجروا الذنوب والمعاصي. أن يهجر ما نهى الله عن والمهاجر من هجر ما نهى الله عن هذا معنى الهجرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت يجتاه إلى الله ورسوله فيجتاه إلى الله ورسوله. العادة في كلام العربي أن الشرط غير الجزاء. من فعل هذا الفعل وكافئه بهذه المكافأة ما من دخل هذا المكان فقد دخل هذا المكان. ما يكون الشر الجزاء مثل الشرط لكن لماذا كان هنا واضح السؤال مرة أخرى هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله الأسلوب العربي الشرط غير الجزاء والجزاء غير الشرط يعني من دخل هذا المكان أقول فقد أعطيه جائزة أو فقد أمن أو فقد يعني سلم من كذا أو نال المكافأة الفلانية لك ما أقول من دخل هذا المكان فقد دخل هذا المكان إذا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت هجرته إلى الله ورسوله أي الجزاء هو فهجرته إلى الله طيب ورسوله نستمع إلى نعم لأن في الظاهر أن الجزاء هو, نفسه هو الشرط نفسه نعم. لكن ما يترتب على الجزاء هو ما يترتب على فهجرته إلى الله ورسوله هو الجزاء أحسن جميل مفهوم جدا إذا يعني القصدك أن تقول أن الجزاء قد يكون في اللفظ ظاهر وقد يكون في المعنى وقد يكون في المعنى وهنا المراد المعنى يعني من كان هذا ظاهر من كان نتيجته إلى الله ورسوله الشرط واضح فالجزاء فثوابه على الله ورسوله إذا معنى هجرته إلى الله ورسوله فمعناه ثوابه وجزاءه على الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها يعني مال يحصل عليه مال يحصل عليه أو امرأة ينكحها يعني سيهاجر إلى أن يتزوج فلانه من الناس قال فهجرته إلى ما هاجر إليه فجزاؤه أن يحصل ما أراد ما أراد بهذه الهجرة هذا الحديث ذكر بعض آل العلم أن له سبب وهو ما روى بعض آل العلم أن رجلا من العرب هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم ليخطب امرأة ويريد أن يتزوج منها أو بها وهي أم قيس فقيل له مهاجر أم قيس ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من كانت إجرته إلى الله ورسوله فاجرت إلى الله ورسوله ومن كانت إجرته لدنيا يصيبها أو إمرأة ينكحها فاجرته إلى ما هاجر إليه. فقيل سبب هذا الحديث هو مهاجر أم قيس أن هاجر من أجل ليس من أجل الهجرة ذاتها وإنما من أجل أن يتزوج أم قيس. لكن هذا لم يصح إسنادا لا يصح إسنادا كما ذكر الحافظ بالرجب رحمه الله فقال ليس له تتبعته فلم أجد له اصلا تتبعته فلم أجد له اصلا. فيما يتعلق أحصل أليك بأسباب الأحاديث يسأل سطان من السعودية الكتب التي تعتني بأسباب الأحاديث في جملة أصلا تسمى أسباب ورود الحديث هذه تذكر مع الأحاديث في أمهات الكتب لكن وجد بعض الكتب التي اعتنت ب يعني ذكر كل حديث قصة أو سبب حديث ورود أو سبب ورود الحديث في كتاب الآن لا يحضرني اسمه كذا وأسباب ورود الحديث لعل أتذكر أثناء الكلام لكن هذه يعني قليلة جدا إنما هي مذكورة في الأمهات ولا تحمل أحصل عليك الحكم لا يحمل على قصة لا لا هو معروف أن العبرة بعموم اللفظ بعموم لا بخصوص السبب لكن السبب قد يوضح المعنى قد يوضح جميل المعنى ويستفاد منه طيب نستمع إلى سؤال بعد إذنكم هل من المراحل اللي ذكرناها للهجرة لا لا إجرة أم هذه لا تصح سنادا لكن نذكرها لأنها ذكرت في بعض الكتب فلا يظن القارئ أنها صحيحة هي لا تصح هذا الحديث له أهمية كبرى تكلم عن علماء الإسلام وإمة الدين كلام كثير من ذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله هذا الحديث ثلث العلم ويدخل في سبعين بابا من أبواب الفقه والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث وذكر منها هذا الحديث وحديث ال حديث البدعة وحديث الحلال بين والحرام بين ومن أهمية هذا الحديث أن إمام المحدثين الإمام البخاري رحمه الله صدر به كتابه صدر به كتابه وجعله أول حديث رغم أنه في الظاهر لا ينتمي إلى الباب المصدر وهو باب بدء الوحي باب بدء بد الوحي, الوحي> <تصفيق> وذكر حديث إنما الأعمال بالنيات فليست ثمة مناسبة يعني كان من حق أن يتأخر إلى أبواب الصلاة ربما بداية أبواب الصلاة أو الطهارة, أو الطهارة أو أي باب مناسب له لكن الإمام البخاري صدر به كتابه دلالة على أن هذا العلم اللي هو علم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى نية وأن كل عمل يحتاج إلى نية لذلك وتبعه الكثير من أهل العلم ومنه منهم الإمام النووي رحمه الله صدر أيضا هذه الأربعين بهذا الحديث العظيم فهو في مقام المقدمة أو في مقام الحاجة ببيان أن كل عمل لا يمكن أن يقوم إلا على نية صالحة فيرجو هذا المؤلف كما يرجو المؤلف من كل قارئ أن تصلح نيته لهذا بهذا أو لهذا العمل. إذا هذا الحديث غاية في العامية وأنا أقول إن هذا الحديث الذي هو حديث النية مرتكز من مرتكزات قبول الأعمال كما سيأتي. فالعمل عند الله سبحانه وتعالى لا يصح إلا بشرطين. لا يصح إلا بشرطين. الشرط الأول وجود هذه النية. خالصة لله الزوجل وسيتينا تفصيل له. نعم. لعلنا ننتقل الله يحفظكم خلال الدقائق القادمة إلى أسئلة الإيمالات وأسئلة الاتصالات. فإن كان ثمة توضيح يتعلق بالأهمية أو نلجأ للأسئلة. لا. الحديث وندخل في توجيهات الحديث والأحكام ما إلى ذلك. طيب تفضل الشيخ. هذه ستطول معنا كم باقي معنا من؟ بقي معنا ثلاث دقائق أو أربع ثم نفتح الباب لاتصالات المشاهدين على الهواء. طيب نأخذ فيها ما يتيسر من الحديث هذا الحديث من أولى مسائله فيه بيان أهمية النية كيف بيان أهمية النية لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رتب الأعمال على النية لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رتب الأعمال على إيش؟ النية فالاعمال لا تصح إلا بنية والأعمال لا تكون كاملة إلا بنية ولا تكون مقبولة عند الله إلا بنية فيدل هذا الحديث على أهمية النية في دين الله عز وجل هذه المسألة الأولى المسألة الثانية أن جزاء أعمال الإنسان بحسب نيته أن جزاء الأعمال بحسب النية, النية. ولنأخذ أمثلة على ذلك كما مثلنا بالصلاة هذا الذي صلى وأتى إلى المسجد أو المرأة صلت في بيتها لماذا مانيتها نيتها وما نية الذي ذهب إلى المسجد نيته طاعة لله عز وجل ورجاء لثوابه سبحانه وتعالى فهذا يحصل على جزاء نيته والآخر صلى ليقال مصلي فهذا جزاؤه ماذا؟ أن يقال مصلي وانتهى هل يثاب في الآخرة؟ لا لا يثاب في الآخرة لأنه نال جزاؤه في أن يقال مصلي والآخر صلى مجامل لصديقه فصلى وقال وجامل صديقه وانتهى نيته إنسان يقرأ القرآن ويأم الناس ويريد أن يستمتع الناس بقراءته ويخشع. ويقصد هذه الإمام أن يرشد الناس إلى الصلاة الصحيحة فهذا نيته أن يثاب على هذا العمل لكن الآخر صلى وقرأ وجمل صوته ليقال قال والله ما أحسن صوت فلان هذا أحسن من أحسن المقرئين هذا صوت جميل صوت رنان صوت خاشع يريد أن يستمع إلى هذا الكلام فقط فهذا جزاوى يقال قارئ ما أحسن صوته إلى آخره فهل يجاز عند الله سبحانه وتعالى يثاب على هذه النية لا إذن الأعمال بحسب المجازات على العمل بحسب نية الإنسان فالاعمال بنية صاحبها هذه المسألة الثانية مسألة الثالثة تنبني على المسألة الثانية وهي مسألة في غاية الأهمية مسألة في غاية الأهمية الأعمال أنواع هناك أعمال يفعلها الإنسان وهناك أعمال يتركها الإنسان والأعمال التي يعملها الإنسان منها واجب يجب عليه أن يعملها ومنها مباح ومنها مباح الأعمال الواجبة عرفنا أنه يجب أن يعملها ولا يثاب عليها إلا إذا كانت نية صاحبها طاعة لله عز وجل. طيب الأعمال المباحة هو هي كثيرة النوم، الأكل، الشرب، السمر مع الأهل، السمر مع الأصدقاء والزملاء أعمال مباحة السفر، ليلي سواء حتى سفر للسياحة أعمال مباحة. طيب هل هذه الأعمال؟ يؤجر عليها الإنسان أو لا يؤجر متى ما حول نيته إلى عبادة يستطيع أن يؤجر أحسنتم. إذن قد يؤجر عليها الإنسان بحسب نيته هذا واحد طيب. قد لا يؤجر ولا يعاقب بحسب نيته وقد يعاقب عليها طيب بحسبي طيب لا توقف عند هذه طيب. النقطة فضيلة الشيخ فانح وشك الله لكم هذا الشرح وهذا الإراد ومعنا الآن المتصلة أم عبد الرحمن من الكويت تفضلي قبل أم عبد الرحمن لكن ذكرنا الدرس جاي أنت وقفنا على هذا التفصيل جميل طيب. وهو كذلك أم عبد الله من الكويت آسف السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله جزاك الله خير عندي سؤال يقال دائما لما نكلم أحد عن وكذا عن الإيمان يحاججون بأن نيتهم سليمة وإيمانهم قوي أنا إيماني في قلبي الآخر وعقيدة أهل السنة والجماعة أننا نأخذ يعني بالظاهر الإيمان يعني بالظاهر ونوكل النوايا إلى الله سبحانه وتعالى فحينما يعني صار الإنسان على هذه الشاطر سبحانه وتعالى مظهر عليه المعاصي فيقال في نحن إيماننا في قلبنا وكذا فنحن ما نتدخل في نياتهم فكيف يعني مقات يعني أهل السنة والجماعة هاد بلظبط، هل هناك سهل أخر يا أم عبد الله؟ لا جزاك الله خير، السلام عليكم طيب نأخذ أيضاً المتصل عبد العزيز من السعودية مرحبا بك عبد العزيز السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله. الله، تفضل السلام. الشيخ يسمعك السلام عليكم يا شيخ لكم السلام ورحمة الله شد الله على محبتك يا شيخ أحبك الله والسعليم هناك سهل, سهل الله يطول عمرك متى يتعلق بتقارير النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخل ضمنها الاعمال والاقوال التي يعملها الناس بغير علم النبي صلى الله عليه وسلم بغير علمه ورد... ل... الاعمال والاقوال التي يعملها الناس بغير علم النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما ورد في حديث العزل كنا ناجل والوحي ينزل ممتاز نعم السؤال واضح سؤال اخر عبد العزيز شكرا شكرا لك المتصل عبد الرحمن من السعوديه ايضا عبد الرحمن السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بك تفضل اطرح سؤالك وعليكم السلام ورحمة الله نستحك الله بالخير أهلا وسهلا كيف حالك شيخ سعيد سؤالك لأتكرمت عبد الرحمن الوقت الله. وداهمنا أحبك نحبك في الله أحبك الله والسامعين والمشاهدين المشاهدين و نسأل الله أن يوفقنا و إياكم القاعة آمين سؤالك عبد الرحمن فى الهجرة هى من بلد الإسلام إلى بلد الكفر أو بال... نعم ولذلك نعم. كثير من في من المسلمين في بلاد من بلاد المسلمين الذين في بلاد الإسلام يهاجرون إلى بلاد الكفر فما حكم ذلك حكم السفر إلى بلاد الكفر تجيب هذا السؤال لا لا شكراً يا عبد الرحمن أكثرهم الطهدين في بلاد الإسلام السفر إلى بلاد الكفر بسبب الاضطهاد نعم. نعم العكس لو أنهم الطهدين في بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام ما يستطع أن يدخل إلا بجواز وبيذل وبتر... دخول وكذا ممتازة السؤال واضح يا عبد الرحمن الله بارك الله فيك مع أيضا فضيلة الشيخ سؤال عن من طالبة الجنان تقول أي أنواع الهجرة يقصد بها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمر بن الخطاب. نعم نعم السؤال لأم عبد الله يا شيخ عن مقولة إيمان في القلب السؤال الأول من أم عبد الله تسأل عن الإيمان في القلب ونحكم على عمل الإنسان وعلى ظاهره الحقيقة لفتة معبد الله لفتة جيدة كلامنا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم في إنما الأعمال بالنيات يعني في المجازات الأعمال عند الله سبحانه وتعالى أما في الحكم على الناس في هذه الدنيا فنتعامل بالظاهر فنتعامل بالظاهر لما يقول الإنسان أنا مسلم نعامل على أنه مسلم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله نعامل على أنه مسلم. مسلم أما ما يعتقده في قلبه وما خبأه عن الناس فهذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى إذن ومتعامل. المحك على ما يظهر لنا الدنيا، أحكام الدنيا فنتعامل بها في الظاهر نتعامل بها في الظاهر يعني يقول أنا مسلم نعامل أحكام المسلمين طيب أما الحكم عليه في الجنة أو في النار يعني عند الله هذا لله سبحانه طيب. وتعالى هل يجازى أو لا هذا لله طيب جميل السؤال الثاني يحصل عليه. السؤال الثاني يقول الأفعال أ... لم, ي... لم تصل النبي كانت في عهده بشكل نعم ويسأل عن ال... الوضع التقريري السنة التقريرية إذا كان الصحابة عملوا عمل ولم يراه النبي صلى الله عليه وسلم هل يعتبر التقرير؟ نعم لأن الوحي ينزل لأن الوحي ينزل مخمور تقرير بالضبط. نحن نمثل بالعزل جيد ممتاز. ال... العكسية هذه قضية كبيرة ولها مم. يعني تداخلات كثيرة. نحن هنا نقرر الشيء العلمي نقرر الشيء العلمي وأيضا ب... ب... بشروطه الذي ذكرنا أن الهجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ب... ب... ب... بالشروط. كون في بلد ما أو في وضع ما اختلفت بعض القضايا بعض الأمور. فهذه لكل حادث حديث ولكل واقعة حكم. ممتاز. معي من ليبيا ال. باقي طالبة جنان الهجرة في الحديث هذه بينناها أن المقصود الهجرة من مكة إلى المدينة والحكم يعني يستصحب لأي هجرة أخرى. ممتاز. نعم. ممتاز. هذا السؤال من عبد الرؤوف من ليبيا يتحدث عن التحدث بالنية ذكرت منا موضوع القلب. التحدث بالنية هذا سياتينا. في شرح الحديث في المسائل التلفظ بالنية هل يتلفظ بها الإنسان في أعماله يقول اللهم إني نويت وأنا صوم اللهم إني نويت وأنا أمر والدي اللهم إني نويت وأنا أطلب العلم هل يتلفظ بها أو لا, لا سيأتينا إن شاء الله لأصل أنها في القلب إلا في الحج يجوز إظهارها والذبح يا شيخ والذبح نعم نعم سؤال أيضا من ليبيا يتحدث عن كيف نحدد المراد ببلد الشرك سؤال عبد عادل عادل عبد بن حليم هذا خارج عن عن الإطاب لكن يعني هذا يرجع ل الوالي على هذا البلد والنظام الذي يحكم فيه ويقول أنا أحكم فيه فلما يقول والي أنا مسلم ويقول بلدي بلد مسلم فالظاهر نحكم بالإسلام إلا إذا أتى بناقض من النواقض التي لا خلاف فيها ممتاز طالبة الجنان تسأل أيضاً من السعودية هل النفي في هذا الزمان خارج البلاد يدخل ضمن الهجرة لا أعرف ما مقصودها بالنفي إذا كان النفي تقصد بالقصر والقهر و... فهذا يعني لا, لا, لا حيلة للإنسان فيه وإذا كان تقصد بالنفي أن يعني بمعنى السفر فهذا بحسب هذا السفر الرحماني من فرنسا يتساءل الهجرة من أجل الزواج تحصين النفس من الزنا ليس له أجر أخروي بلى لأن, ال... لأن الهجرة لأن العمل الزواج لأن, نفسه. لأن الزواج نفسه أيه. سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو طاعة لله سبحانه وتعالى بل سنة كونية في هذا الكون والسنن الكونية إذا تعامل معها الإنسان وفق السنن الشرعية أصبح طاعة لله عز وجل فحينئذ تكون فيثاب على هذه الهجرة ممتاز هنا يونس من المغرب يسأل عن من يستدل بهذا الحديث على ترك العمل بحجة أن النية متعلقة بالقلب هذا سيأتينا في الأحكام إن شاء الله لكن هما متلازمان لا بد من العمل مع النية ولا بد من النية مع العمل. ممتاز. ممتاز. ماهر من تونس يسأل هل يؤجر المسلم على عمل من عمل الدنيا إذا كانت نيته لله؟ واتعرف. هذا ممتاز. قلنا في ممتاز. الأعمال للمباحة وسأتي إن شاء الله تفصيله. ممتاز. ممتاز. هذا سؤال آخر يقول هل كل أحاديث الأربعين نويا صحيحة ولماذا عنوان لها من أربعين مع أنه أضاف؟ عن ما جبت على الصحة. جبت على الصحة والأربعين أيضا. المغالبة. من والأربعين من باب الغلبة. ممتاز هذا يقول هل لهذا الحديث روايات أخرى أو له رواية واحدة يعني آه. يعني المتن المتن هذا آه. رواية لكن جاء في معناه سيأتينا إن شاء الله عدد من الأحاديث في نفس هذا المعنى في نفس هذا المعنى نعم موضوع تزاحم النيات تداخل نيات أخرى لغير الله عز وجل فالعمل كيف يكون الجزاء في هذا هذا سيأتي إذا كانت تزاحم هذا في أصل العمل يعني أنا أصلي وعندي نيةان نية لله ونية لغيره هذا مرفوض إذا كان قرأت النية طارق، فهذا ينقص أجره بحسب الطارق. هل الطارق حول النية نهائي، أو الطارق طرأ فقط وزاحم العمل، فهذا ينقص أجره بحسب الطارق. أما إذا استولى على النية كلها، فهذا العمل يبقى باطئ. هذا أنت زاحمة النية، لكن هناك تساؤل من أسماء وهبون من المغرب تسأل عن دخول شيء من الخطأ في العمل، هل يبطل صلاح النية؟ الخطأ أنواع. فإذا أخذنا الصلاة مثال الخطأ إما أن يكون في ركن من أركان الصلاة فهذا يجب إعادة هذا الركن إذا كان في ذات الصلاة يعني إنسان أخطأ في قراءة الفاتحة خطأ بين، فيعيد الركعة ويستدلسه أما إذا لم يتذكر إلا بعد الصلاة بزمن يعيد الصلاة وإذا كان الخطأ في واجب من واجبات الصلاة فهذا يستدلسه وينجبر الواجب أما إذا كان الخطأ في مستحب أو سنة فهذا لا شيء فيه. ممتاز. فعلا. ممتاز. عبد الرؤوف من ليبيا يتساءل المقصود بكلمة التأليف هل هو إنشاء حديث من اجتهاد من نفسه هكذا ربما وهم؟ لا لا لا حديث جمع ما سمعه. نعم عندما نقول ألفها يعني. أي ألفها يعني جمعها الإمام البخاري جمع هذه الحديث التي سمعها من مشايخه بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكذا باقي العلماء الإمام النووي. جمع هذه الحديث من الكتب، وهكذا. ممتاز. فهد من قطر يسأل عن أفضل طريقة تقترحونها أو ربما الإخوان الأحب لهم تجارب في هذا أفضل طريقة لحفظ هذه الأربعين نووية. الذي يعني راه ما دام سيتابع هذه الدروس السلسلة, السلسلة يحفظ الآن مثلا نما الأعمال وبنيات إلى الدرس القادم. الدرس القادم يحضر تحضير مبدئي للحديث الذي يليه و. يتابع حفظه وهكذا كل حديث نأخذه في فيكم إن شاء الله خلال ثلاثة عشر وحفظها بإتقال يكون الحفظ منبني عن فهم منبني على فهم ممتاز. عبد الحميد الجندل يكرر ذات السؤال هل نحن متعبدون بالسنن الجبلية هذا فيه تفصيل السنن الجبلية يعني الطبيعية الخلقية الرسول صلى الله عليه وسلم فيها تفصيل إذا قارنها قول أو فعل فهذا يبقى سنة ومتعبد بها ومن فعل فقد أجر وبحسب القول فقد يكون واجب مثل النبي صلى الله عليه وسلم حج فقال خذوا عني مناسيك فهذا يبقى واجب أما إذا قصد بالسنة الطبيعية الخلقية في خلقه يعني يكون مثلا أطال الشعر كما يظن بعض الناس أنه النبي صلى الله عليه وسلم أطال شعره فعله كان يفعله لا هذه أمر عادة ما صاحبها قول فما قال من أطال شعره فقد كذا ما صاحبه إنكار على من حلق رأسه في الوقت نفسه دل الدليل على أنه يجوز حلقه كما في الحج فكل هذا أعطانا أن إطالته هذا عادة كانت موجودة في ذلك الوقت لا يعني أن يبقى إيش سنة قد يقول قال أنا أطيله لأجل النبي صلى الله عليه وسلم يطيل نقول نرجو أن تؤجر أن لا نتعبد لا يتعبد الناس بهذا مثله لا. لبس الخاتم خاتم الفضة للرجال النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخاتم لكن من كان في مقام النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الخاتم فما نقول نتعبد الجميع بلبس الخاتم هذا عادة لو قارناها قول لو قارناها إنكار لمن لم يلبس لأصبح سنة فلا نتعب يعني لما قال السؤال عن السنن الجبلية أو الطبيعية فيبقى فيها شيء من التفصيل نعم. ممتاز هنا يتحدث الرحماني من فرنسا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرجو من فضلاتكم بيان مسألة الصفات الخلقية هل يستفاد منها في مسألة توصيف النبي ورؤيته عليه الصلاة والسلام نعم الصفات الخلقية النبي صلى الله عليه وسلم وصف إلى كان ليس بالطويل ولا بالقصير لحيته كثة كان وجهه مشرب لونه مشرب بحمره كان صبوحا عليه الصلاة والسلام كان إذا مشى كأنه منحدر من صبب يعني ينحدر إلى أسفل كما شرط في البداية أنه يستفاد من هذه بما يقارنها مثل المشي يستفاد أن يأخذ منها سنة لكن ما لا علاقة للإنسان فيه كونه طويل أو قصير هذا خلق الله عز وجل لا ينبني عليه سنة كل لحية تطول أو تقصر بخلق الله عز وجل هذا لا ينبني عليه لا. سنة لكن أخير. يستفاد أنه كان ملتحي عليه الصلاة والسلام و هنا اللحية يأتي مثلا وفر اللحة قارنها قول ممتاز الرحماني من فرنسا يسأل وقد تبقى من زمن البرنامج خمس دقائق هل أح... ذكرت فضيلتكم أن حديث الأربعين النووية كلها صحيحة ونحن سمعنا يقول أن بعض العلماء ضعفوا الحديث الواحد والأربعين والتاسع والعشرين وأنتم تعرضتم إلى أنا قلت أه... أن أغلبها صحيح وفيها ما ينزل إلى رتبة الحسن قد يكون ما شر إليه يعني دخل في دائرة القبول حسن أو حسن لغيره ممتاز نعم ممتاز. ومعنى أن حسن وسيأتينا إن شاء الله في وقته بيان كيف دخل في دائرة القبول إنما الأخ هذا وغيره يتابع المعنى أول بأول وهذا كله سيبين بإذن الله عز وجل هنا إعادة لمسألة بدء الإمام النووي رحمه الله بحديث الأعمال هل هناك شيء بخلاف الاقتداء بكتب السنن الأخرى لا لأن قلنا أن الإمام النووي جمع هذه الحديث كليات الدين قواعد الدين أنما الأعمال وبنيات من أهم قواعد الدين علماء الفقه ما سيأتينا استنبتوا قواعد شرعية الأمور أعظم القواعد الفقهية الأمور بمقاصدها قصدها قاعدة الأمور بما مبنية على هذا الحديث على حديث عمر. نعم. نعم على هذا الحديث نعم, نعم. معنا متصل أبو لا يوجد معنا متصل هذا سؤال أحصل عليك يقول هل يجب علينا الاهتمام بمعرفة أسباب الحديث كما في القرآن الاهتمام بمعرفة أسباب النزول سؤاله جيهان من مصر إذا ورد للحديث سبب فندرس السبب الذي ورد من أجله هذا الحديث الاستئناس بأسباب الحديث يا شيخ فالح يعني ولو لم تكن صحيحة هل يعطي شيء من الراحة في الفهم أو شيء من يعني التعلق السبب عموما في القرآن أو في السنة سبب النزول في القرآن أو سبب الورود في السنة هو فقط معين للفهم هو معين للفهم قد يبين لنا علة الحكم قد يبين لنا الفهم المراد لكن لا يعني هذا اقتصار الحكم على هذا السبب إنما ولذلك قال العلماء الوصول في التقعيد العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. السبب فلا ننظر للسبب لأنه خاص ننظر لللفظ لأنه عام لكن قد نستفيد فهم الحديث أو فهم الآية أو الملابسات التي الذي حصل فيها هذا النص المشاركة 269 من يونس من المغرب يقول السلام عليكم شيخنا الفاضل هل اختلاف العلماء في تعريف السنة راجع بحسب الأحكام المترتبة على أي علم من العلوم كالأصول أو المصطلح؟ وكما شرط في البداية لو كم تابع معنا ونتبع لا لا بحسب المنطلق الذي انطلقوا منه في تلفظ السنة فعلماء الأصول انطلقوا من أن السنة مصدر للتشريع إذا كانت السنة مصدر للتشريع ما ما تعريفها قالوا هي كل قول أو فعل أو تقرير عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يصلح أن يكون دليلا شرعيا الفقه بحسب أنه حكم تكليفي علم العقيدة بمقابل البدعة وهكذا نعم نعم معنى اتصال المتصل محمد من السعودية السلام عليكم وعليكم السلام, السلام ورحمة الله, الله وبركاته أكل الشيخ نعم شيخ فارح بارك الله فيك ذكرت إلى أنه الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام لا. وإذا كانت توفرت فيها أمن الشخص على دينه فإنه لا يهاجر كيف يجمع بين هذا وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء بينا لم نقل لا يهاجر نقول لا تجب عليه إيه وقال ذكر للعلم في حديث جرير أنا بريء من كل مسلم من أنه يعني لا يستطيع أن يقيم شعائر دينه شعائر دينه ويستطيع الهجرة أيضا لكن لذلك فصل أهل العلم من خلال الشروط بأحكام هذه الهجرة إنما الكلام عن الوجوب نعم تخصيص شيخ كيف أقول تخفيصة إذا كان يستطيع هذا النوع يعني مستند إذا كان طبعا إذا كان لا يستطيع كيف يهاجر لأنه مطلق الشيخ لأننا بريء على الإطلاق كثيرا الحديث المطلقة في الأحكام تخصص لا يكلف الله نفسا لا وسهى الهجرة من مكة إلى المدينة في وقتها الله سبحانه وتعالى عذر النساء والضعاف وكبار السن فإذا يعني لا ينظر إلى النص بذاته وإنما ينظر إلى النص والنصوص التي في معناه أيضا طيب جميل لو تحققت له الاستطاعة الشيخ كيف لو تحققت له الاستطاعة وأمن على الدين إذا كان يستطيع ويأمن على دينه يستطيع الهجرة وهو آمن على دينه إيه نعم في بلد الشرك إيه نعم. يعني هنا اختلف العلم هل يجب أو مجرد استحباب هذه قولان لأهل العلم دار الله فيك إنت أخ محمد شكرا شكرا ممكن أن أرى الأخ عندي سؤال بس مساعدة نعم عليه. أحسن الله إليك قلت في أهمية حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقولة الشافعي نعم أنه ثلث العلم ويدخل فيه سبعين باب من الفقه نعم ما المقصود في يدخل سبعين باب من الفقه يعني كل بواب الفقه من بنية على النية هذا من باب التكثير استغفر لهم أو لا تستغفر لهم أنت استغفر لهم إيش؟ سبعين، يعني طيب. العدد غير مقصود، إنما قصد الإمام الشافعي ندخل في أبواب الفقه كلها. نشكركم فضيلة الشيخ فالح، شكرا على هذه المتابعة، التقيكم وفضيلة الشيخ والحضور في حلقة البرنامج في يوم الثلاثاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.